بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم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 فليحظى الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم بثنة أو يصيبهم عذاب أليم وصل الدلالة أن الله حذر المخالصين عن أمر الرسول الله عليه وسلم أن أو يصيبهم بثنة وهي أو عذاب والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على واجب على أن أمر الله عليه وسلم يختفي وجود فعل الأمو. لا إحنا عندنا أهم صراحة فيما يختفي الأمو. هل يختفي الوجوب أو يختفي؟ وهل يختفي الأولية أو لا يختفي؟ إذا عندنا أمران يجسّرنا نبحث عنهما ما أمر الوجود أو غيره أو أمر الأولية أو غيره. هل أمر يختفى وتجدر خلو الوجود أو غير ذلك؟ يقول لاحظ سؤال قوله ما تصدره صيغه الامر وهذا العنوان مهم جدا ومحثلات دائم وبرمات في أصله يطبع في أصله من صيغة عند الإخطاء تصدر الوجود أو الناس في فرعين كثير من الناس هل يلقى الوجود أو الناس زي ما خدش مثلا تصدر الوجود أو الناس أو, الناس أو الناس. يا مسيرة صباحية، مسيرة صباحية، صباحية، بحث الصيغة التي هي حاضر لها او عمر بعد حاضر وانا يجب ان تكون لبحث اوليها هذا على الحق ان يكون قبل, قبل الحق وانا في فريدي كثير من النتائل تأتي ان النصوص بصيغة الامر ثم يقول العلماء وهي مستحفة ويقول اي فرعون هي واجبة وهذه المسألة او هذا الاصله محل خلاف بين العلماء في أفضل تفصيله في أفضل تقصيلي وفي فروعه المتجرعة منه في أفضل تقصيل هذا أفضل الامر وجوبة وفي أفضل فروعه قد يكون حيننا نحن الجميع أننا الأفضل الأمر ينوّل الوجود على فروع بعض المتالي أنت ترى الوجوبة وأنا رغبت فيخلنا خلافه بيننا في التنزيل هذا على التطرف فنحن نتطرف بالتقصيلة نحتاجه فيه نحن قائد من اهل العلم من يقول ان الاصل في الامر لاستخباب ذلك بانه لما ثبث الامر به ثبثت مشروعيته والاصل ضرار اذنه وعدم الاسم في تركه، وما كان مطلوبا ولا اسم في تركه فهذا هو المستحب، وعلى هذا كلما جاءت المطلوب في الامر فان مدنع المطلوب بهذا الامر عليه السليم. دازم عليه سليل خارج الاصل كل ما نسيته الامر دليل مشروع اما والاصل براءة يعني ينزلوا اجزائهم يتركضوا عليهم اجموه اذا لم يفعل او يتبثوا الى فعل علينا احتاج جمالين الامر يقول اولا عامل بالايه بالبراءة الاصلية طيب ماذا قلت باقي براءة الاصلية الاصل طرام عمر يبقى اما ان يكون عجب الامر مستحب. فلما الغينا الواجبه بقي المستحب. ما مشروعي أفضل مشروعية والقبض على أفضل مريض مع مشروعية وإستغلال. تنقير بعض من هذا هذه الاحفاظ إلى الوجود تقول ده إيه؟ لا ودر إليه لا ودر إليه. هذا قولهم قال فإن أفضله. وإلا فإنهم متحب ويرى قول كثير من أصوله ويقولون إن أمر به رجح جانب فعله رج رجح جانب فعله والأصل براءة ذمة. وعلم التقسيم في ترسه وبين اذا نقول الاصطف الاوامري باستخدام حتى يقوم جليل عن الوجود وقال بعض العلماء الاصطف الاوامري الوجود بدليل الاسر والنظر وما عن ذلك فإنه بدليل وهذا ما صار عليه المؤلف حيث قال صيبة الامر عند الاصلاف فاتقال الوجود المأمور به وقوله والمتادرة بفعله ثورة وهذه للمسل فإذا الرابط عنه عصة الأمر هو الوجوب الأمر هو وجوب الوجود إلا ما زلت الدليل على إيه إلا ما زلت دليله على أهوة عناها إلى إيه إيه للشيء ما شيء معلوم إحنا ما يعمره شيء يحتاج إلى يعني لو قال قال واجبني اخني يا وديه في فلن فلما جاء قال يا ابي الامر اصلا الاصر يجب ان يستشعر ليس يتعلم ما من هذه الرافة لكن تكسل الاصر فحينما يطلب الاصر المدرس من شيئا اجل يا واجب ويعطيه صفر يقول يا اعطيه صفر فالنطين لأنك عبرتني لأنه والأمره الأصل هي أنه او فشاك إما يجيب أو يجيب اعطيه صفر كنت تقولني صفرا يبقى إيه؟ يبقى هذا دل دليل على وجود تنفيذ هذا البيت هل عن أطلي أو قرود عن عصر نكون أقول للمحباب ثم أقول إحساني الوجود هذا هو عن عصر لكن ان نقول هو الوجود إلا للعظيمة هذا هو هذا هو العصر إلا قارئة يكون رحل يكون مستحف ولو من يرى مثلا سنية الدرشية وأنه لا يكفي الثانية إلا ما يكفي على قلت له بابا كبه قال الله عليه الأوامل وانا احسب الارض او من غيره ايه افضل انا عوضت عن قاره الامر الاستخراج اذا به قوي ولو طرحت تقول او جوه عليه ايه على وكذا اما امره يوضح ان تقول اصل احزابنا بقريه ولا احزابنا احزابنا القرينه الى قرينه بيدعوا صراحه ناخذ وقت اجد الادله على على هذا الوجود في قريه القرينه والمقيمين واضغ المخاوف لكن ربي امرني وقوله انى امرني بهذه وقال سلطان الله عليه وسلم نعم من جالي وطرف شباب من الطيب بالرجاء هاي تقين اسماعيل بتقل في حدثه في المباراه وخصات كانوا على شرطه حيد من بعض الاوامر بقاعده هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور قول الجمهور للعوامل في المندبات للأداب للجمهور قالوا, قالوا, قالوا ليه قالوا لأن الأدابة أفضل هي من جملة الفضائر والتحسينات وأفضل هذه الفضائر استشهاد يبقى شيء سنطلق الوجوب داخل المستحكم هو أن أفضل الفضائر الكودية هذه تكملات الأفضل الفضائر الكودية الاستشغال. يا الاستشغال ويجب نجد لو جبهم نوري بإفارس ويجب نستمشح نوره يجب في كل مفهن بابل جبه والجمهور على نور الاستشغال وغرب الظاهرية إلى الوجوهن يجي فيه منيات والجمهور على أن الكامل في التنزيلية ولا رضي الظاهرية إلى محرين تجد هذه العبارة جيدة لكل كتب الكتاب الأداف في شرح رحمه الله تعالى لأن الجمهور بنا افقى على هذا بنا افقى إلده على أن أفضل صرماً إنها فضائل وأن الفضائل إنها الأفضل عملي بها ذلك بين حد الاستشدال فيكون الأفضل بهذه في الفضائل نسحة نعم هذه هذه هذا هو الذات أهل الظاهر ما رأينا من يعددهم ما يعني ما رأينا من يعددهم من أقدرين لا يكون يعني يعني إجمعنا لكن على كل الوقت حصل قوية على حسب ما بنفس المشتهد ونفس الماضي. يعني اذا اختلافت تئا من هذا هو نجوه ونجوه انت اذا قلت نجوب ادمي قولك على اديه وانا اذا قلت انه منزوق ادمي قولي على اديه ولا يلزم احدنا لقوله الاخ بس المهم هي كل المعتمد وقوة الاسم قوة الاسم نعم قوله قد ضرب بفعله وهذه المسلمة الإسلامية الأصل الثاني هل الأمر يقتل ثورية أم فراغ؟ هذا أيضا موضع تناقض بين الصليين. المثال الثاني هل الأمر يقتل ثورية؟ تفعل الآن ولا يمكن تفراغه. فعندنا الآن أصلان. الأصل الأول هل الأمر يقتل الوجوب أو الاستبداد؟ الأصل الثاني هل يقتل ثورية؟ بنعمة انه يجزم فعل خيال المحمول فيه ثورة او يجوز الكرافي هذا ايضا محل ثلاث بين علماء فالقول الاول انه يقصر الثورية وهمهم من قال انه يقصر الكرافي فالذين قالوا انه يقصر الكرافي عمله بأثر ونقر فاما الاثر فقالوا ان الله اوز الحجة والعمرة في السنة الثالثة من الهزوة ولم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنه العاشره وهذا يدل على ان الامر لا يستطيع الدوريه والا لنابه النبي صلى الله عليه وسلم الحج قالوا ان الحج قرب بقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله لأن امر بالاثمان باتمام الشيء امر بالشيء إذ إلا ان الاثمام قصه من قصات المكروب تقوله واقيموا الصلاه فانه دليل على وجود الصلاه لأن الأمر بقانتها يستلزم الأمر بها إذ لا يمكن قانتها إلا بالفعل. تقول أدم يقولون ذي لا يمكن إثمارها إلا بالفعل. فالأمر إثمار الشيء أمر بالأصل لأن الإثمار وصف فيه. وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الوصول يعني استلزم وجوب الحقيقة. طبعاً نحن مأمور بإثماره ورسده على الأرض. ومن سموا موجب الامر وان النظر قالوا لان الانسان اذا فعل المحموم ولو بعد حين فدعى عليه انه مبتكر فليس عاصم فالعاصي هو الذي لا يفعل المحموم به، الا تحله مع تاخير فانه يطلق عليه انه مبتكر وهذا هو المطلوب والقول الثاني في المساله يقولون إن الاثر الأمر الوجوب وجعله على الضوء جاء مثلا يوم سبيبين لما قلوه فانفع بعد ذلك هل فليقب انهم يمتجلون ولا انهم فعلى هذا يكون الانتفاب للأمر ولو بعد حين يسمى انتفاب هذا التعليم هذا تحليل لهذا نعم. قالوا يقولون إن في الأمر الوجوب وفعله على الفور وأن الأمر المطلق يقضي الثورية واستنظر بأثر ونظر الدليل الأثريك سيذكره المؤلف والدليل المظريك قالوا لأن الأصلت الأمر الموجه للشخص أن يبادر به لأن بالتأخير اثاث وإذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض أو موت أو نسيان او تشاغل او ما اشكنا ذلك وما كان مقصيا الى عدد القيام بالواجب فليلا كل نحن يقع في هذا وايضا اجابوا على حديث القائلين بجوائب التراس في هدوية منها اولا بان الآية ليت فيها دليل اقلم لان الامر بالاتمام امر باتمام ما شرع فيه بدليل قوله تعالى فإن اخطركم فلا استيقظ من الهدي فليس امرا موجبا بفعل الحج والعمره ابتلاء كما قال حجوا واعتمروا ولا قال لله على الناس عج البيت بل قال واتموا الحج والعمره اي اذا شرعتم فاتموا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموا فإسمامه هنا إسمامه ما الجدية وليس الأمر هنا امرا بالفعل بالاستداء. عرفتم يعني الفرق الأمر هنا وكتب الحجج هذا أمر والرضا كل الأمر هنا به استداء ولا الأمر به لا شرع, شرع, <تصفيق> شرع في تنفيه. لا شرع في الحج ذلك لو قلوا أي مدان على ذلك بدليل القولة أنوا حصلتوا فما تفضروا يعني بعدما شرعتوا في الحج فحصل لكم عن وصوله البيت فما تفضروا يعني يسبحوا ما في أي أهل ويقولوا شلوكم مكانكم لهذا لمن أتب ولهذا قالوا علمهم لأن يجعل هم الشروع فيهما الحذر الله ولو كانت نفلاً ولو كانت نفلاً يعني أنت الآن في الصيام في النسل أميره نفسك في الصلقة أميره نفسك في أطلاف أميره نفسك أعطي حيث أنا واحدة نطورك فيه هو يصني بدل أو شيء أو كذا فقارت نفسك إلا أن الأول في هذا كله الإسماء القول إلا يوضاكوا بطيل وأعمل لكن ياشي بقى إثمان الحد والعمرة ولو كان بقى حج المرة العشرين واحد حج المره العشرين وبدأ له وهو في الحد بعدما أحرق وأطل يا قال استمات الحد أنا إيه؟ أنا أتوقف هذا حديثا نقول لا لا قال ثانيا لو فرض انه إله على ذلك فإن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا ليس من اجل امن الأمر على التراخي ولكن من اجل موانع ومن اكبر الموانع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد العمره منعته قريش فكيف ياتي ليحج ويخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج نعم ولهذا اصطب حكم الله سبحانه وتعالى الا يضرم الحج الا بعد أن فتحت مكه حتى صارت طبطة المسلمين عليها تمام وهذا, و... وهذا كان في العام الثامن المسلم الثامن والثالثة فرض الحج والنبي الصفى دماء أخرى الحج العديد ولهذا فإن الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج من الثلاثة العاشر هو الاستدلال أو هو الابتشكال القوي لان كل ما أنه لو نفقى في الثالثة فرض التالثة رقي وهو طيب فردك التاسر فلماذا قال صلى الله عليه الصلاة والعاشر هذا احتاج إلى جواز نحن فردك التشكين القول لكن قام العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع فردة التاسر وقراء العاشر لاشتغال بعيدة أول فهذا العمل عمل التاسر كان عمل وفود وفد إلي هنا تتعلمون الإسلام وأقضوا تعليمي هذا الدين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسولوا بلغنا من دولة المرضي فهذا البلاد واجد والحج واجد تعارض رايش بهم وإذا تعارض قدم الايه الاعجم الحج ولا عليه على ذكر الله عنه قد انشغل عند هؤلاء دولي كان عن العائش الخذر لكن عن ذلك مصلحة وهو أنه لما عمل على ذكر يحج بنا وليظهر نهاء أرضين ما فيه ونالك المشركين ألا أسأل الناس أن يأخذ بعد هذا العاني مشرق ولا يطلق في البيت ريام وغير ذلك حتى إذا ظهروا بيت فرارة كاملة وفرق المثيون هذا الواجهي للسعاد القبيلي ذهب يخرج عني العاجل نعم والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة الساسعة بقوله تعالى ومن على الناس حج البيت من يتباع إليه سبيلا إذن على صوت أن الآية السليمة وهي قوله وأتم الحج والعمرة لله ذاتة على وجوب الحج والعمرة نقول إن تأثير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراث ولكن من أجل موانع أخرى وبهذا ولكن من أجل موانع أخرى وبهذا لا يتم للتدار لأن هؤلاء استدلوا بنا على أن الأمر على الثراث لكن كل ما شفه. يعني مع جواب الشيخ هنا لكن يبقى للتشكالة هو قوية جائمة ايه هو ايه طيب؟ هو فرق الحروض العام الثافر والثافر ونحن نقول في والعشر يا رب انا اقترح الدليل في الجانب الذي يقول ان الامر على الصراخ هو الافضل سواء على قوليه بانه في التاسع وعلى قرض موجب التاسع اهبالك او على قوليه على اتفاق معنى في التاسع مثلا لا الاخ العاشر الطاير هو المؤمن اقرب ما خاطر هذا هو نظره التاسع قول التاسع لكن الاخ لدينا العاشر يبقى يقصد اشكاله محله حيث قويا لكن إذا عرضنا يعني جبنا بي على تبين لنا أنه ليس بالدين أصلا لأننا من خلالنا تعارض دينة طريقة واجدة أما قولهم إن الإنسان إذا تعرض مأمورا صح فالأول نحقق التنورية والطرق وإذا طلع من هذا جهالة مسألة بالتأكيرات حديث وإذا نتكتبه بإيه من, نعم؟ من, من نعم؟ هل الأمر هل يكون على لا برحلة تجيب من المرحلة لا يعني واجبة على حد ماذا صندق قائمة إذا لم تستطع فأنا هذا الواجبة الواجب إن إذا لم تستطع فعال جملة الواجب لكن على جنب والواجب أداء هذا ما الصبر ما استطعت. مش انه اعمل من ماشيته ماشيته. ما شئت ودور ما شئت ما استطعت فهذه أداة تنفيذ الواجب فالوجوه يبضل أداة واحدة تنفيذ فلقول عند التقصير قبل خارج <تصفيق> بل من السطح وما نجد السطح من من اللي سؤال. الكل يعيش في <تصفيق> لا جسد لا جسد لكن لكن لكن مش لما جاء عند عليه فما فاتكم فائزين فائز ما فاتكم يبدا من أول ما دخلت ولا مطارد مما لم مما مرضك يعني دخلت في ركع ما قدروا بعد أنت ممور فيما بعد دخالته ويتمه ولا معمور بإتمام المتاجر إن أنت شرحت في الصلاة المتاجر في الرجل. شرحت في الرجل. قال وما ساتكم كأتن أتنهم إذن أي إتمام وأن تنعمورهم به من وقت ما وقت ما أتم لماذا مرة مرة مئة هلو ركعات لكن مرة أتم ماذا بعد لكن أنت مأمور أمرا واجبا من دخول الصلاة من أول الدكوة الحرامي وما فاتك من هذه الصلاة أنت أجد يعني أنت أتم من ثلاث ما إنما الأمر مجمي في ذلك فمنذ أن تحد أتمه الصراع الصراع تأتي بها بارسة ركعة فبالسة ركعة برسة الامر هنا بعد فيه لما فيه وإلى لو كانت إنسان هذا من أول الصراع لأتم كل ما تاخر عن ركعة بل ركعة ثانية قال أما قولهم إن الإنسان إذا سعر ولو ويوضع حين فقد انتصل فهذا هو محل النزاع ولا يمكن أن او يمكن أن يستدل بمحل النزاع على القسم لان القسم يقول هذا محل خلاف بيني وبينك فكيف تجعله دليلا لك أنا اقول إن الانسان إذا أخر ما امر به فانه لم يمتثل تمام للانسان ولا اوافقك على انهم بدل بل اقول انه لازم بهذا التاخير وحينئذ فلا يمكن أنت استدلنا عليه بشيء ما وصوب عليه، لأنه إننا يستدل على الخصم بشيء يوافق عليه حتى يلزمه به. هذه أصول المظاهرات. المتفق أصول المتفق عليها ولا مطاعين في الفرقان. الناس مش بفقهون كأنه، وبرصي له كأنه، أو ما تناول أي أم، ولا أقول إنتي. قالوا على هذا فنحن نمنع أن يكون من تاخر في آداء ما أمر به ممتثلا للأمر بل نقول هو لم يمتثل والذين على ذلك العرف فالعرف يشهد بذلك فلو قلت لإذنك أحضر لي ماء والولد ذهب ذهب يلعب وبعد انقضاء اللعب بساعة أو ساعتين أتى له بالماء فقال الأب بارك الله فيك يا ولدي هذا هو الامتثال فوالى فصار لي تعب فوالا فوالا بدون قيد يدل عليه فرشت انه ليس مقبولا لا لغته ولا عرفا فكاين مثل يكون القول الراسخ ان الاوامر على سبيل وهذا وهذا الاوامر المطلقة ان الاوامر المقرنه الاوامر المقيده فانها مرفوته بطيلها سواء تأخر او تقدم <تصفيق> والقارئ وكذلك ما دم على أنه ليس على الثور فإننا نأخذ به وتكون القائلة الصارفة عن الثورية هي الدليل أمر المضى هو الكلام على الامر من حيث هو إيه؟ أمر يعني الأمر أي مطلق طيب.